فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا veyutâymûn al-ıṭâma ılıaḥübbihi miskînû ve <تصفح> نا خافوا من ربنا إننا خافوا من ربنا الله شر ذلك اليوم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا اللهم وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شمسا وَلَا متكئين فيها على الأراك لا يرون فيها شمسا ولا زمHERIRA ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدللا ويطاف عليهم آنيه من فضه واكواب واكواب كانت قوارير قوارير من فضه قوارير من فضه قدروها تقديره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 إذا رأيتهم حسّلتهم لئل أم من ثورة وإذا رأيتهم رأيت, رأيت نعيم وملكا كبيرة عليهم ثياب سودس الخضرو واستبرق. عليهم ثياب سودس الخضرو واستبرق. وحلوا أساورا من فضة. وحلوا أساير من فضتهم وسقاهم ربهم وَسَقَاهُم ربهم شرابا طهرا إن هذا كان لكم جزاء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 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيا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 من حكيم يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء يدخل من يشاء في رحمته